فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْخَيْرَ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولا نعيم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل يرفضون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا فسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.